الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولى والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أمة لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له وخير الرزقين لا يدخلنهم دخل يرضونه وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَا يُنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَافُوٌ ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وأن الله تميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه